إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وشكنا جَمْ سَوَّى الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي أجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلومات البر والبحر قد فصلنا الآيات لك قَوْمِي يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْ مقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 فَأَنْرَاجِنَ مِنهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ حِنْطَةٍ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 الشعبي <تصفيق> انظروا الى سمائه اذا اسما وينعي ان في ذا لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء النار خَلَقَ الْقَوْمَ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَكُونَ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ